وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصجور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ